سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك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 وبنا بمن لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين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 اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يسمع يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي تناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم